سنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم دعاء وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صوعناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من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 ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذو م مدحورة. لمن تبعك منهم لا أمل أن جهنم منكم أجمعين.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 ثُمَّ آتَهُمَا وَقَالَ مَانَعَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَقَالَ مَانَعَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأخرون وأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد وبن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى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 سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر وَمِن رَّبِّكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أَزَيَّنَهُ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّمَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 كُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوا هَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ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 فعقر الناقه وعته عَنْ أَمْرِ ربي وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين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 لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 قما الله بيننا وهو خير الحاكمين.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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وما صحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس وضّر إلى علهم يضّرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسمة حتى ذاعوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء وستروا وقالوا قد مس اباءنا ضَلَّ وَسَرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها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 وَادْعُ إِلَى رَبِّكُمْ فَأَغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ كَانَ مُسْتَغْفِرًا ۚ قُلْ إِن كُنتُمْ تَرَىٰ أَنِّي أَتَّخَذُ الصَّادِقِينَ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَوْحَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنقِمُ مِّن إِلَّا أَن آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِجْ عَنَّا ضَنَاءَنَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فزعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستقلهم تحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 الا انما اطعاره من عند الله ولكن ما اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما فاتنا به من ايات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا مَا عَنْهُمْ رِجْزًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطيعون تضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمنا ما كان يصنع في العون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكوفون على أصلام لهم. قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتى مَمْنَا بَعْشِرًا فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ ثقوا مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 طفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأي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 وَلَمَّا سَكَتَ عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون دار موسى قومه 70 رجلا لمقاتلنا فلما اخذتهم رجفت قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وانيا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 الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في والتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويحل لهم الطيبات طيبات ويحذم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْذِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثَنَّى عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى قاله قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عيما قد علم كل أناس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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 وَاسْأَلُهُم عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِتَّى يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّاءً إِذْ تيههم حيفانكم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذا قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون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 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ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 أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذ نَطَقَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَهُوَ الشَّمُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه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 هو خَلَقَكُم خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ثمرت به فلما أثقل الدعوة الله ربهما لإن آتينا صالحا لم يكونا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في ما آتاهما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 فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَتَرَاهُمْ يَعُظُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ هُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وإخوانهم يمدونهم في الغي لَا لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستطيعون تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون